124. يرا لئن لم ينتهي لنستعى بالناصية 125. ناصية كاذبة خاطئة 126. فليدعوا نادية سندع سندعوا الزبانية كلا لا تطعموا اسجدوا واقتربوا